بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله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 وَإِذَا قِيلَ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ بانقون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لاو ورؤوسهم ورئيتمهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم ت توفر لهم لينعفر الله لهم إن الله لا يهذل قوم الفاسقين هم الذين يقولون لا توفقوا على من عند رسول الله حتى يفض.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 يَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَلَنْ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا